أيحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربه أو مسكينا ذا مطربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة